السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى كفا والصلاة والسلام على النبي المصطفى ولقاء جديد مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني و العالمين صلى الله عليه وسلم السلام عليكم فضلت الشيخ ماليكم السلام الله. فضلت الشيخ ما زلنا يعني بنسرد في نماذج وأمثلة بتصور كيف كان علو ندى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حتى غطاهم بهذه الصورة فكان المردود بندى أصحابه صلى الله عليه وسلم حتى لو كان في بعد زماني وفي بعد مكاني ويمكن بتذكر حضرتك يعني مواقف لكثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعدما قبض المصطفى وانتقل إلى الرفيق الأعلى فوجئنا النوم بيتحدثوا عن رسول الله كما لو كان حيا بينهم ومتأثرين بنداه معهم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام الجينات اللي كانت موجودة عند الصحابة فيما تعلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم قبلت هذه الأخلاق وإصطبغت بها من الصعب جدا أن يتصور أن يتصور مثلًا صحابة بالذات اللي لهم مواقف النبي صلى الله عليه وسلم والكلام ده يمكن أن يخالف سيرته بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأذكر في هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال زوجني أبي امرأة من قريش ذات حسب فلما دخل بها تركها وقام يصلي فسأل عمر بن العاص زوجة أنا. المرأة نا. زوجة نا. إبيه نا. كيف حلو عبد الله معك؟ قالت نعم الرجل لربه لم يعرف لنا فراشا ولم يوطئ لنا كنفا قال فأقبل علي أبي فعضني بلسانه وعذمني شتم يعني. وقال زوجتك امرأة من قريش ذات حسب فأعضلتها وبعدين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يشتكيه يقول في ليلة عرسه ترك المرأة وقام يصلي فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه وفي رواة فذهب النبي إليه صلى الله عليه وسلم. في بيته نعم قال يا عبد الله كيف تصلي قال أصلي كل ليلة تمام كيف تصوم قال أصوم كل يوم فجعل يرتقي النبي سعادة به مثلا يقول له صم يوما وأفضل يقول أني أستطيع مثلا أستطيع أكثر, صم أستطيع أكثر من ذلك طب صم ثلاثة أيام صم جمعة الكلام ده يقوله أني أستطيع أستطيع أستطيع, أستطيع. بعدما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وكبر عبد الله بن عمرو بن العاص حتى جاوز السبعين وجد أنه لا يستطيع أن يسرد الصيام كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. فكان يفطر الأيام المتواصلة ليتقوى ويجبها كلها تاني لا. تأخذلك ويقول يا ليتني قابلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. طمه عنده الحرية والشرع مديله انه يصوم على قده على قد سنه صحيح. سنه كبير مش قادر يصله تصوم خلاص كان هو شاب يصله تصوم بعد ما خصوصاً ده تطوعي اه بالذات بالضبط فقال لكنه كره ان يترك شيئا تركه النبي صلى الله عليه الله أكبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم تركه بيقوم كل ليلة ويصوم كل يوم نعم فازاي بقى بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم توفي يقوم يقل هو فكرها أن يترك ما كان يفعله أيام النبي صلى الله عليه وسلم صوت صوت يعني شوف يعني مثلا وصلت مسألة إلى درج إلى هذا وهو شيخ كبير يعني لا يستطيع اليسوم بالمناسبة برضه أنا عشان هو عبد الله بن عمرو بن العاص أنا ورد إلي الآن حديث أو, أو يعني جزء, جزء من حياة عمرو بن العاص الحديث ده حديث ممتع وحديث جميل وأقرنه عادة بحديث أبي أيوب اللي احنا يمكن ذكرناه في نعم. بعض الحلقات السابقة وهذا الحديث رواه مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله قال دخلنا على عمر بن العاص وهو في سياقة الموت يعني كان داخل على احتضار يعني نعم. فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلة فقال له ابنه عبد الله يا أبتي ألم يعني يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا أعدي يجب له إيه مبشرات ألم تكن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال ما أدري هذا القرب منه عليه والسلام أكان تألفا يتألفني أم كان حبا لكنني أشهد أنه صلى الله عليه وسلم مات وهو يحب اثنين ابن مسعود وعمر ابن سمية. وهلأك يعني هو نفسه بيقول أنا لا أدري يعني هل تقريبه كان بيحبني ولا بيتلفني يعني. ده؟ طبعاً ده حتى لو لو هو كان يدري أنه حب في لحظات الموت والكلام ده سمي صادق تماما وبيبقى خايف بالذات لو عنده دين. بيبقى خايف لا يدري ما هو المصير وكيف ينجو والكلام ده إذا ما الدهر اذكروا بانشراحي فلما عبد الله قال لأبيه عمرو بن العاص رضي الله عنهما ألم يبشرك النبي صلى بكذا وكذا قال فالتفت إلينا وقال إن أفضل ما نعد لهذا الموقف هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني على أطباق ثلاث يعني في حياتي مريت بثلاثة مراحل لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب من أن أكون استمكنت منه فقتلته فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك قال فبسط يده قال فقبضت يدي أن هو قال أبسط يدك النبي صلى الله عليه وسلم بسط قبضت يدي قال ما لك يا عمر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 حتى أنني ما كنت أملأ عيني منه إجلال له ولئن سئلت أن أصفه لكم ما أطقت ذلك ما عرفش أن ليه؟ لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلال له فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل الجنة لرجوت أن أكون من أهل الجنة وفي بعض الطرق في مسند أحمد وغيره لقال الناس هنيئاً لعمر إنه من أهل الجنة يعني ايه اللي هو لو اللي لنوصل الى حالة من الحب ودي ملحوظة حتى في من امتلأ قلبه بحب بحب إنسان ودي يمكن واضح قوي إذا واحد حب واحدة والكلمة ذا مش ممكن يعرف في بصلها وسبيته عنيهم في بعض ما يقدروش يعني هذا الكلام أنا يعني قرأته في الكتب يعني مش فما يقدر ما يقدر يثبتوا عينهم في بعض إطلاقا يعني ليه يعني الحب يعني غالب كده فعمر بن العاص رضي الله عنه وصل إلى حالة أنه لا يستطيع أن يواجه وجه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة إجلاله وامع من شدة إجلاله ومحبته للنبي عليه الصلاة قال ثم ولينا المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة بعد ذلك هي دلي كان خايف منها عمر بن العاص يقول لا ندري ما الله صانع فيها لكنه كان اجتهد فيخشى ان يعاقب بشيء ولا الكلام ده واخد بالك ازاي فده مثلا قالها عمر بن العاص بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مر ثلاث في الطبق الأول جزم بالحكم في الطبق الثاني قال أرجو نعم وده ده بقى عظمة الإسلام وان الواحد أخذ من الإسلام الفضائل يعني في لما قال ما رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته فلإن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار جزماً يقين جزماً نعم خلاص؟ وبعدين برغم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الإسلام يجب ما قبله يعني الإنسان الكافر إذا أسلم كأنما نزل من بطن أمه ليس عليه سيئة قط ولو فعل كل الأفعيل شوف لو قتل أهل الأرض جميعا وعذبهم تعذيبا لا مثيل له ثم أسلم وقدر الله أن يسلم كل ذا يمحى فعشان كده فقال إيه إن الإسلام يجب ما قبله دي كافية إن عمر يستريح واستراح وأسلم وبعد يراقب النبي صلى الله عليه وسلم ويدلس شوف الأخلاق والكلام ده فوصلت به المحبة إلى درة أنه لا استطاع أن يصلي طواجب يعني أنا أقول له لو قلت أنا له يا عمر صف لي النبي صلى الله عليه وسلم لك ما أقدرش <تصفيق> ما عرفش أجيبه إزاي وأنت صاحبه وكنت بتصلي وراه وفرق من مرحبين و... وغد شديد آه، آه، وحب, وحب شديد, شديد يعني عايز أقول آه آه. المفترض بعد ما وصف الوصف ده الواحد قلبي يطمئن يعني أنه من أهل الجنة ده لكن الإسلام أدبهم وعلمهم وشابه النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني لما مات طفل يعني صغير والنبي عائشة قالت عصفور من عصفير الجنة لم يعمل السوء ولم يدر به قال أهو هذا يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلق النار وخلق لها أهلا وخدرك وقال لأم العلاء نعم قال أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل به أو يعني وصل به الحال عليه الصلاة والسلام معنانا نقطع أنه هو أول من يهز حلق الجنة بيده صلى الله عليه وسلم. والكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله ومع ذلك شوف من شدة خوفه من ربه تبارك وتعالى لم يجزب حتى أنه من يرجو آه بالضبط يرجو يرجو فهنا عمرو بن العاص في بدر هذه المحبة الشديدة يقول فلا إن على هذا الحن لا رجوت أن أكون من أهل الجنة. واحد لك. لي لأنه خايف من بعض كما قلت بعض المواقف التي حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والإختلاف المعروف ما بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع. يمكن فضلت الشيخ توقفنا عند مراحل ثلاث أو أطباق ثلاث لعمر بن العاص في حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم. انتقل في هذا الانتقال الواسع من بغض شديد يتمنى فيه أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انتقل إلى حب شديد أعجزه عن أن يستطيع أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بملء العينين ثم جاءت أحداث كثيرة بعد ذلك له عليه رجى الله فيها أن يغفرها له كل واحد فينا بيمر بمراحل كثيرة جدا في حياته شباب غلام شاب رجل كهل هل حدثك بتتصور إنه الإنسان بيبقى عنده هذه الصراحة التي تكلم بها يعني سيدنا عمر بن العاص رضي الله عنه أرضاه لما اقترب من هذا الاحتضار وقد يمكن عايزين برضو نقف في دقة ألفاظه أوي وصدقه العالي أوي في أنه بيتكلم حتى مش عارف إذا كان النبي بيتألف فقط زي ما كان بيتألف البعض أو أنه كان يحبه كما جازم أنه يحب فلان وفلان رضي الله عن الجميع ف يعني عايز بس أقف عند هذه الأطباق الثلاث بإشارات سريعة حتى يستطيع المرء إن محتاج يعود يراجع نفسه في ملفات حياته ويكون صادق النفس كما كان عمرو بن العاص عبد الله بن العاص رضي الله عنه وأرضاه فيمكن بس عشان وقتنا خلص حنرجع هذا الكلام في لقاء قادم بمشيئة الله مع فضيلتك. أحبة في الله عند هذا القدر نتوقف ونكمل حديثنا مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحواني حفظه الله في لقاء جديد بإذن الله جل على أترككم في حفظ الله ورعايته وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته